ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان للمتقين في جنات وعيون يدخلونها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسون في نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم